المصدر المنسبك من أن وصيلتها في قوله وترغبون أن تنكحوهن أصله مجرور بحرف محذوف وقد قدمنا الخلاف هل هو عن وهو الأظهر أو هو في وبعد, حرد وبعد حذف حرف الجر المذكور فالمصدر في محل نصب على التحقيق وبه قال الكسائي والخليل وهو الأقيس لضعف الجار عن العمل محذوفا وقال الأخفش هو في محل جر بالحرف المحذوف بدليل قول الشاعر وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه بجر دين عطفا على محلي أن تكون أي لكونها حبيبة ولا لدين ورد أهل القول الأول الاحتجاج بالبيت بأنه من عطف التوهم كقول زهير بدالي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا بجر سابق لتوهم دخول الباء على المعطوف عليه الذي هو خبر ليس وقول الآخر مشائم ليس مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها بجر ناعب لتوهم الباء وأجاز سيبويه الوجهين وعلم أن حرف الجر لا يطرد حذفه إلا في المصدر المنسبك من أن وأن وصلتهما عند الجمهور خلافا لعلي بن سليمان الأخفش القائل بأنه مطرد في كل شيء عند أمن اللبس وعقده بن مالك في الكافية بقوله وابن سليمان الطراده رأى ان لم يخف لبس كمن زيد النأى وإذا حذف حرف الجر مع غير أن وأن نقلا على مذهب الجمهور وقياسا عند أمن اللبس في قول الأخفش فالنصب متعين والناصب عند البصريين الفعل وعند الكوفيين نزع الخافض كقوله تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذن حرام وبقاؤه مجرورا مع حذف الحرف شاذ كقول الفرزدق إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع أي أشارت الأصابع بالأكف أي مع الأكف إلى كليب قوله تعالى وان تقوموا لليتامى بالقسط الايه القسط العدل ولم يبين هنا هذا القسط الذي أمر به لليتامى ولكنه اشار له في مواضع أخرى كقوله ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وقوله قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وقوله فاما اليتيم فلا تقهر وقوله وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى الآية ونحو ذلك من الآيات فكل ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشحة الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأنفس أحضرة الشح أي جعل شيئا حاضرا لها كأنه ملازم لها لا يفارقها لأنها جبلت عليه وأشار في موضع آخر أنه لا يفلح أحد إلا إذا وقاه الله شح نفسه وهو قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومفهوم الشرط أن من لم يوق شح نفسه لم يفلح وهو كذلك وقيده بعض العلماء بالشح المؤدي إلى منع الحقوق التي يلزمها الشرع أو تقتضيها المروءة وإذا بلغ الشح إلى ذلك فهو بخل ورذيلة والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم هذا العدل الذي ذكر تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل في المحبة والميل الطبيعي لأنه ليس تحت قدرة البشر بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحده أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا أي تجوروا في الحقوق الشرعيه والعرب تقول عال يعول إذا جار ومال وهو عائل ومنه قول أبي طالب بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي أي غير مائل ولا جائر ومنه قول الآخر قالوا تبعنا رسول الله واترحوا قول الرسول وعالوا في الموازين اي جاروا وقول الآخر ثلاثة انفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي اي جار ومال أما قول أحيحة بن الجلاح الأنصاري وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيله وقول جديد الله نزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائلي وقوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى فكل ذلك من العيلة وهي الفقر ومنه قوله تعالى وإن خفتم عيلة الآية فعالى التي بمعنى جار ووية العين والتي بمعنى افتقر يائية العين وقال الشافعي رحمه الله معنى قوله أن تعول أن أي يكثر من عال الرجل يعول إذا كثر أياله وقول بعضهم إن هذا لا يصح وإن المسموع عال الرجال بصيغة الرباعي على وزن أفعل فهو معيل إذا كثر أياله فلا وجه له لأن الشافعي من أدر الناس باللغة العربية ولأن عال بمعنى كثر أياله لغة حمير ومنه قول الشاعر وان الموت ياخذ كل حي بلا شك وان امشى وعالى يعني وان كثرت ماشيته وعياله وقرا الايه طلحه بن مصرف الا تعيلوا بضم التاء من إذا اذا كثر عياله على اللغه المشهوره قوله تعالى وان يتفرقا يغني الله كل من سعته ذكر في هذه الايه الكريمه ان الزوجين اذا افترقا أغنى الله كل واحد منهما من سعته وفضله الواسع وربط بين الأمرين بأن جعل أحدهما شرطا والآخر جزاء وقد ذكر أيضا أن النكاح سبب للغنى بقوله وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله قوله تعالى ان يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه إن شاء أذهب الناس الموجودين وقت نزولها وأتع بغيثهم بدلا منهم وأقام الدليل على ذلك في موضع آخر وذلك الدليل هو أنه أذهب من كان قبلهم وجاء بهم بدلا منهم وهو قوله تعالى إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاءكم من ذرية قوم آخرين وذكر في موضع آخر أنهم إن تولوا أبدل غيرهم وأن أولئك المبدلين لا يكونون مثل المبدل منهم بل يكونون خيرا منهم وهو قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وذكر في موضع آخر أن ذلك هين عليه غير صعب وهو قوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أي ليس بممتنع ولا صعب قوله تعالى اي عندهم العزه فإن العزه لله جميعا ذكر في هذه الايه الكريمه ان جميع العزه له جل وعلا وبين في موضع اخر ان العزه التي هي له وحده اعز بها رسوله والمؤمنين وهو قوله تعالى ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين اي وذلك باعزاز الله لهم والعزه الغلبة ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب أي غلبني في الخصام ومن كلام العرب من عز بز يعنون من غلب استلب ومنه قول الخنساء كأن لم يكونوا حما يختشى إذ الناس إذ ذاك من عز بز نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته